وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ مَا خَزَنَتُهَا تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ مُقْتَصِدِينَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبغاب جهنم خالدين فيها فبئزمت والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم, خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم صبتم فادخلوها خالدين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 ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين, للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقم عذاب الجحيم ربنا وأبخيهم جنات عدل التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرياتهم إن كانت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته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 اليوم تجزى كل نفس بما كتبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآتفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا تَزَاهَرُونَ كَذَّابَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبنات من ربكم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 ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يدله فما له من هاد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 الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإن لا ظنه كاذبا وكذلك تنين لفرعون سوء عمله وفت عن السبيل وما كيد فرعون إلا في سباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة يدار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة, فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 وأن مردنا إِلَى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بطير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها هدوا ويوم تكوم الزاعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين اتكبروا إنا كنا لكم سبعا فهل أنتم منعنا نصيبا من النار قال الذين اتكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفى الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدارة ولقد آتينا موسى الهدى وَأَوْرَثْنَا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستوفر لذنبك وتبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبروا مما هم ببارغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البطيس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يدهم الأعمى والبطور والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الزاعة لآتية لا ريب فيها ولكن إن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين تدعون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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تخفكون كذلك يخفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا وصوركم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورجقكم, ورجقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مصلطين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم هو الذي خلقكم من تراب ثم من, نطفة ثم من ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أجلكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإنما يقول لهم كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يسرطون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاولان في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يفجرون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 ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين إن وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك والينا يرجعون تصدر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين أَوْ أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قطفنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أَن يأتي بِآيَةٍ إلا بإذن الله فَإِذَا جاء أمر الله قضي بالحق وفكر هناك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها ولكم فيها منافع ولتبلووا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يشيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وكفرنا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يكن يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَتَمَ عَلَى آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب قصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا خلونا في أكية مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما لبشر مثلكم يوحى إلي أنما إلى هدو واحد فاتقلوا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخره هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له ازدادا ذلك رب العالمين وجعل فيها, رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها رواية من فيها فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل سوى إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض اتيا صوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضى من تبع سماوات في يومين وأوحى في الأمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنزرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود إذ جاءتهم رسل بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله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 فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا كوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام حساب لنذيقهم عذابا خده في الدنيا ولعذاب الآخرة أخدا وهم لا ينصرون وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمال الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب لغون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمَنُوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمرهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مروة والذين ترجعون وما كنتم تكتفرون أن يشهد عليكم سمعكم وأبطاركم وجلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاترين وقال الذين تفعوا لا تتمعونها فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعكبوا فما هم من المعتبين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 فلنذيقل الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار القلب جزاء بما كانوا بِآيَاتِنَا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الإن والإنس نجعلهما تحت أخدامنا ليكونا من الأسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم اتقاه تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم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 وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا دو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن اتكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله أكبر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فَإِذَا فإذا عَلَيْهَا عليها الماء اهتزت وربت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 أفمن يلقى في النار خير أم يَأْتِي يأتي يَوْمَ يوم القيامة اعملوا ما شئتم بِمَا بما تعملون بصير الَّذِينَ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجم وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذان وطر وهو عليهم عماء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 وَمَنْ أَذَابَ عَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ مِنْ ظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرْدُعِي السَّاعَةُ وَمَا تَقْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَجْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْسَعٍ وَلَا تَضَاعُ إلَّا بِعِلْمٍ ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوشه قنوطا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 ولئن أذقنا وإذا أنعم على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا أنعم على الإنسان أعرض ونا مسه الشر فذود عائريه قل أرأيتم إن كان من عيد الله ثم كفرتم بمن أضل ممن هو في شقاط بعيد سنظيم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف لربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريك لقاء ربهم ألا إنهم في شيء محيط حميم كايحي إليك وإلى الذين من الله العزيز الحكيم كذالك يحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لهما له في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطر من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويتغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من ديني أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم برحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا تنذر أمه من قرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يدخل من شاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نطير أم أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرق فيه ليس, كمثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لو مطالب السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقبل إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وقصى به روحا والذي أوحينا إليك وما وقصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن, أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يجتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءه العلم برنا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل سمى النقبي بينه وَإِنَّ الذين أُورِثُوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدوا استقل كما أمثت ولا وَلَا أهواءه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وَأُمِرْتُ لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حكة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون بالله من بعد ما استجيب له سجتهم داحظة عند ربهم وعليهم وضبونهم عذاب شديد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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العجيب من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا مِنْهَا منها وما له في الآخرة من نطيب أم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأزن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كتبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعنوا الظالحات في روضة الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الحضل الكبير ذلك الذي بشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا في بالقربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يقسم على قلبك ويمح الله الباطل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 والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبروا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصيص وهو الذي ينزل الغيت من بعد ما قلقوا وينشر رحمة وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أطابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفوا عنه كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وليه ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إِنَّ يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره فِي في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبطهن بما كتبوا ويعطوا عنه كثير ويعلم الذين في آياتنا ما لهم من محيط فما أوتيتم من شيء فمتاع الْحَيَاةِ الدنيا وما عند الله خير وأبطال الذين آمَنُوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الْإِثْمِ والفواحش وَإِذَا ما وظموهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقابوا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البول هم ينتطئون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وعطل حفاجه على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فهلائك ما عليهم من تبيل إنما السبيل على الذين يستاذنونك إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمنه صبر وغطر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يطلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إِلَى مرد من سبيل